بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وان تحتل بهذا البلد وان تحتل بهذا البلد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لن يقدر عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ايحسب الذين يطغون عليه احد يقول اهلكتمال النباء ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين رجع له عينيه ولسانه وشفتيه وهديناه النجدين فلق تحمل عقبه وما اجراك ملعقه فذكر رقبه فلق تحمل عقبه وما اجراك ملعقه فذكر رقبه فذكر رقبه او إطعام مسغبة يتيما ذا مقربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أصحاب اولئك اصحاب الميمنه والذين كثروا باياتنا هم اصحاب المشأمه والذين كثروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مؤصده عليهم نار مؤصدة